وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعنون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى اهلهم اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل مَا فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسلنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجا وجئنا ببضاعه مزجتا فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون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 وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا قد قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 وَُيرصل الصواعقَ فَُصيب بهه مش وَهُم يجدون في الله وهو شدد المحال له دعوَة الحقّ والين ييدونَ مِذُون إ يستجبون لَهُ بشيءٍ إلا كباسطلكَفهِ إلى الماء إلا كباسطكَفَهِ إلى الم إ ييبد غَفَاهُ ماَا هو ببالر وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ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 والَّذينَ يَقضونَ عَحدَ اللهِ مِبَمِثَابِهِ وَيقطعون ما أَمررَ الله بهِهِ أيصلَ وَيقطعون ماَا أَمررَ الله بهِهِ أيصَنَ وَيُفْسِدونَ في الأرضئونائِكَ لَعَن أُولائِكَ لَ الععَنَة وَلَهُم سُ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قُ إنِ الله يظِلُّ مَ شاب وَحدي إلَهِ مَن, من أَناابَ الذيينَ آمنوا وَوتَقْمَّ قُوبُهُ بذكر الله ألا بذكر اللهه تَطمَ إ القلوبَ الذيينَ آمنوا وَامِن الصالحاتِ قُوبَلَهُ وَحصْنُ م آب كذلِلك أرسناك في أٍَّ قد خَلت منِ قبله أمم للتتلل عليههم الذيأَ حين إليك للتتلل عليههِم الذيأَ حين إليك وَهُ يفررون بروحمن قُ هو رّ لا إها إلاهُ.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 بَل رَّبُّكَ يَمْلِكُ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِالَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن في لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ, الله من واق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 كتاب أنزَلناهُ إليكَ تخرج الن سمنَ الظلُمات إلى النّ رب إْن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 وَسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِنِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لهم.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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إِذْ أَن جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشديد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 ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إِلَّا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على مَا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقالَا الذيينَ كَفرَرُون رُسُولهِم لَ نُخْرِرجََّكُم مِنْ أأَرضِنَأَْلَ تَعْدُ النَّ فيِي مَِِّنَ فَأَْحَ إلَيْهِمْ رَبّهُمْ لَُحْلِكَ الن الظَّالِمين وَل نُسكِنَّكُمْ الْ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 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 قال يدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمنوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أن يأتي يوم.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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أطللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 انقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران